شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن شعيكم لشتا